سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين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 يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له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 انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فإذا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 فسبحان <اله> <تصفيق> الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. الله أكبر. <الله أكبر>